والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم فاكيات ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا نغمس فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 قلت رب صوف معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون